مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين, نعبد وإياك نستعين, نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عليهم ولا الضالين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط عليهم وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَنَضَالِ نِيلِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَٰنَ نِيلِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَٰنَ نِيلِ فلاِّينذَل الكتاب الْعرضَ فيِي هُدَمُتَّقينذَل الكتاب العِضَ فيِي هدَمُتَّقينذَل الكتابُععضَ فيِي هدَِمَُّقين الذينَ يُؤمنِونَ بالِالغَب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل الذين اليك وما انزل للقدري وبالاخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل للقدري وبالاخرة هم يوقنون اولائك على هدى من ربهم ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنثرهم لا يؤلنون إن الذين كفروا سواء عليهم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 ختَمَ اللهَّهُ علىى قُلوبِمْ وَوعلىى سَمْرين وَوعلى أَدَ صَالِهِمْ غِشَوَ وَلَهُمْ عذاابٌ عظم خَتَمَ اللهَّهُ على قُلوبِم وَوعلىى سَمْرين وَوعلَى أَدَ صَالِهِمْ غِشَوَ وَلَهُمْ عذاابٌ عَظيم وَمِن الناسَّاسِنَ يَقولُول آممََّا بِلَّهِ وَدِن يَوْمِآخر وَذِيَوْوم الآخرِِ, الآخر وَمَاهُم بِمُؤمنِين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 وَماَا يخْدرونَ إلا أَن خساَهُم وماَا يشرون يُخادِرونَ الله والَّذينَ آمنوا وَماَا يَخدرونَ إللاا أَن خساَهُم وماَا يشرون يُخادِرونَ الله والَّذينَ آمنوا وَماَا يخدرونَ إللاا أَ خساهُ وما يشرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب اليم بما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَرَأَيْتُمْ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ أَرَأَيْتُمْ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا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 وَإذاَا خَلَوْ إِلَ شَطينهِمْ طَالُ إِا معتَم طَال إِا نَعَكُمْ إِ مَا نَحْنُ مُسْتَهزئون وَإذاَا لَقُ الذينَ آمَنُوا طَال آممَن وَإذاَا خَلَوْ إِلَ شَطينِهِمْ طَالُ إِا معَعْتُم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فَنَادَاهُ رَبُّهُ اتِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهب اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نارا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 صُُّم بُكمُ رميوم فَهُم لا يَوْجررون صُّم بُكمُ رم فَهُم لا يَوْجررون صُّم بُكمُ رُمم فَهُم لا يَوْجررون أَوْ كَصَيبِم مِنَ السَّمِ بِهظُرُماتكُون يجعلون أصابعهم في آبالهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آبالهم من الصواعق حذر الموت 122-والله محيط بالكافرين 123-أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت 125-والله محيط بالكافرين 126-يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضارهم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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من بعدكم لعلكم تتقون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من بعدكم لعلكم تتقون يا ايها الناس اعبدوا الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من بعدكم لعلكم تتقون 113- الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا 114- وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 115- فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 116- الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا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 126- من دون الله إن كنتم صادقين 127- فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 128- لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 145- فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 146- وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ 124- وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار 125- كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 126- وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فِيهَا أزواج مطهرة وَهُمْ فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل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 وصلى ويبسدون في الأرض اولائك هم القاسون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي يصلون ويبسدون في الأرض اولائك هم القاسون كيف تكفرون بالله وتكونون ثمُم أَمودًَا فَخياكمُمْ ثمُ يونيتكم ثمُ يُنييتكم ثمُ يحكُم ثمَُّ إلَيتُ جَون كيفَ تَدْفونَ باللههِ وَكُثُمْ أَموةًَا فَخياكُم ثمُ يُونيتكم ثمُ يونيتكم ثمُ إليه 145- كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 146- هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء, السماء فسواهن سبع سماوات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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفف الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خريفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفف الدماء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 121-قال إني أعلم ما لا تعلمون 122-وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 123-فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء, هؤلاء إن كنتم صادقين 124-وعلم عارضهم على الملائكه فقال انبهوني باسماءها هاؤلاء هاؤلاء ان كنتم صادقين وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبهوني باسماءها صادقين قالوا <تصفيق> سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماءهم قال الا لم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تودون وما كنتم تكتمون وَلَكُم إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ, قال أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَتَكَبَّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا أبا وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين زوجك الجّ وَوك منها رغدًا حيث شتما ولا تقب هذه الشجرةَ فتكون من الوالمين وَقلنايا آدمسكن أنت وزوجك الجَّ وَكل مننها رغدًا حيث شتما ولا تقب هذه الشجردَ فتكون من الضوالمين.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 فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبئوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى اَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تبع فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي اووفوا بعهدي اووفوا بعهدكم وايا يترهبون ويا ربي اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اووفوا بعهدكم وايا يترهبون ويا ربي اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم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 ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنتُمْ تتلون الكتاب أفلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم 119-أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 110-الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 111-الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء للربكم عظيم واذا جئناكم من الافرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء للرب بكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ عَلَى نُوحٍ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العجل من بعده وأنتم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 فَتوبوا الى بارئكم فقتلن انفسكم فقتلن انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم ذلك عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فَتُوبوا الى بارئكم فقتلن انفسكم فقتلن انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 فَتُوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم فقتلو انفسكم ذلك خير, ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذ قيلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جَهرا فأخذتهم الصاعبة وأنتم تنفرون إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعبة وأنتم تنفرون إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعبة وأنتم تنظرون ثُم بَعثْناَاكُم مِ بعد مَوتِكُمْ لعََّكُمْ دَشقرونثَُّ بَعثْناَاكُم مِنْ بعدَِ مَوْوتِكُم لعََّكُمْ دَشكرونثَُّ بعثْناَاكُمْ مْ بعدِ مَوْتِكُمْ لعََّكُمْ دَشكرون وَبَلنا عَلَكُ الْ الغَمامَ وَأَزَلناَا عَلَكُم مَن 124-كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 125-وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 126-كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزاً السماء رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون فَبدَّ الذيينَ ظَلَموا قَوللا غيْرَ الذي قلََ لَ فَأَزَلناَا عَ الذيينَ ظَلَوا لِجِزًا مِنَ السماء لِجِزَ مِنَ السماء بِماَا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت, فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت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 قال اتستغدرون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله وباء بغضب من الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها, من بطلها وقفائها وخولها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على قعام واحد فادع لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها من بقلها وقثائها وكلها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم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 يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم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 فهُمْ أَجرهُمْ ع دَ رَبِّهِم وَلَا خَوْوف عَلَيْهِم وَلاهُم يَحْزَون إِ الذينَ آمنوا والَّذينَ هَادُ وَنَّصَارَ والالصَّابِئينَ مَنْ آمَنَ بِلله مَنْ آمَنَ بالِلههِ وَيَْمِ الْآفرِِ وَوعمِلََ صَالِحًا فَلَهمم أَجرهُم أيَ رَّهِم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الدُّرَّاتِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عليكم لكنتم مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وَلَقدَ علممتم الذيينَ عتَدَوْ منِكُم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ف السَّبةِ فَقُلناارهُم فَقُلنالَهُم كُ قَِدَةً خاسئ وَلَقد عَتُم الذيذ نَعْتَدَومِكُمْ فِي السَّبتِ فَقُلْناارهُم فَقُلْناَا لَهُم, فقلنا لهم كُوا قَدَةً خاصين فجَعَلناهَا نَكَال لِمَا بَيْن يَدييْهَا وَمَا خَْفَهاَا وَمَووعِغَةً للِْمَُّقين وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وإذ قَالَ موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 قال اعوذ بالله ان اتون لنا الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول ان هذا قرة لا فارض ولا بك لا ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ ضَرَّةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِك لَا فَارِضٌ وَلَا بِك عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ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 قَالَا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ صَفْراءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ صَفْراءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قالوا ادع لنا ربك يبجل لنا ما هي ان البقره شبه علينا واننا ان شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبجل شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبج لنا ما هي ان البقره شابه علينا واننا ان شاء الله له ممتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه بها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإذْقَتَلتُمْ نَسَّم فَدََأتم فِيهَا واللهَّهُ مُخْرِج ما كُتُم تَكتمون وَإذْقَتَلتُم نَ السَّم فَدََّأتُم فِيهَا واللهَّهُ مُخْرِجُم ما كُتُم تَكْتمون فَقُل نَظِْبُهُ بِبعضِهَا كَذَلِكَ يُحلههُ المَوْتَ كَذَلِكَ يُح اللههُ المَوْتَ وَيُركُم آياتِهِ لَ عَكُمْ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 ثُم قَسَدْ قُلوبُكُم مِن بعد ذَلِكَ فَهِيكَ الْحِجارَةِ أَوْ أَشَدّ قَسْوى وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَارَةِ للَمَا ييتَفَجرُ مِنْهُ الْ الأأَنْهَا وَإَِّ مِنهَا لَمَا يَشَّقَّّقُ فَيَخْررج مِنْهُم وَإِ مِنهَا لَمَا يَحْبِقُ مِن خَشيَة الل وَمَ اللَّهُ بِغافِلٍ عَا تَعمللُ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 فَقمعونأَ يُؤْمنِن كمُمْ وَقَكَانَ فرَيقُم مِهُم يَسمَرونَ كَلا مَله يسمَرونَ كَلَ مَ اللهِثُمَّ يحَرِّقونهُ مِن بعد مَا عَقلَون مِن بعد مَا عَقلون وَهُمْ يعلمون. فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ قالوا, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإذاَا خَرَ بَعُم إلَى بَعض قالَاوا قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللهَّهُ عَلَْكُمْ لُِحَجكُم بِهِ عدَ رَبِّكُمْ أَفَلَ تَابِلُون وَإِذاَا لَُ الذيَّنَ أَمَنُوا قالَاوا أَمَن وَإذاَا خَرَ دَعقُم إى بَغ قالوا قالوا أَتُحَدّثُونَهُم بِمَا فَتَتحَ اللهَّهُ عَلَْكُمْ لحَجكُمْ بِِ ع دََِّكُمْ أَفَلا تَعقِلون أَولاَا يَععلمونَ أََّ اللهََّا يَعْلَُ مَا يُسِغونَ وَماَا يُؤلِون أَولا يعلمونَ أن الله يَععلمُ ماَا يُسعونَ وما يُؤ أَولا يعلمونَ أن الله يَععلمُ ماَا يسعونَ وما يُؤ وَمنِنهُ أُّونَ لا يعلمونَ الكِتابَ إِللااأَمان وَإنهُم إللا يَوون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 147- فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 148- فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون. ثم يقولون هذا من عند الله ليشكروا به ثمنا قليلا 149- فويل لهم مما فَويلوا اللَهُم مِماا كَتَرَتْ أيذهم وَيللُ لهُم مِماا يَكسِدون فَول للَِّذينَ يَكتُبونَ الكِتابَ بِأَدين ثمَّا يَقولون ثمَُّ يَقولونَ هذا منِن العود اللههِ يَشْكَ بهِه ثمَمَنَ قَليلَ فَول لهُم مِما كَتَرَت أيذهِمْ وَيلُ الهُم مِما يَكسِدون وَطَالُوا لَن تَمَسَّنَّ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَطَالُوا لَن تَمَسَّنَّ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ان تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئه واحاطت به خطيئه فاولائك فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون بَلَمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ بَلَمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ والَّذِنَ آمًا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ أُولائِكَ أَصْحَابُ الجََّتِهُ فِيهَا خَالبُ وََّذِينَ آمَن فِيهَا خَالِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي وَهَذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الله لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربان وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون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 ثُ تَوَّييتُم إِللاا قَللًَا مِنكُم وَأَنتُم مُعْربُون وَإذ أَخَدْناامِ ثَاقَكُمْ لا تَسْمِكُونَ دِمَا أَكُمْ وَلاَا تُقْلِجونَ أَنْ فُسَكُمْ مِ بَارِكُم ثَُّ أَقََرْتُم وَأَتُمْ تَشحَلون لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهلون 40-وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهلون 50 129-وهما أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان 120-وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم افاتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض افاتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم منكم الا خزي في الحياه الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ طَرِيقًا مِّنْ تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف الكتاب وتكفرون ببعض اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 124-فما جزاء من يفعل ذلك منكم, منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 125-ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنت س تَقُتُلونَ أَفُسَكُم وَتُقْرِرجونَ فرَيقًا مِنكُم منِذالِِم تبهَرونَ عَلَيْهِم بالِالْإِثْمِ والالْردوان وَإتُكمُم أسَاتُ فَكُوههم وَهُو محَروَمٌ عليهلَكمم إخاجهُم أَفَُؤمِونَ بِباض الكِتاب وَتَكفُرون ببعض أَفَُؤمِنونَ بباض الكِتاب وَتَكونَ بِبععضل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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم منصرون ولا اولائك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم منصرون ولا اولائك الذين اشتروا 119-فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 110-ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 111-وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيّدناه بروح القدس فَكُ م جاءكُمْ رَسُولٌ بما ل تَهُوى أَ قُسُكُم بما ل تَهُى أَن قُسُكُم مستسْتَكْبرُتُم فَفرَيقًا كَذذَّبَةُم وَفرَيقًا تَقُتُُون فقد آتَين موسَكِتابَ وَوقَفَين مِنْ بْه بغوسُل وَآتَيْن عسَابِنَ ميَمَ الْبَجّناتِ وَأََّدِنهُ بِروطِ الْ القُدُس فَكُل م جَاءكُمْ رَسُول بماَا ل تَهُوى أَ قُسُكُم بِماَا ل تَهُوى أَن قُسُكُم مستُسْتَكْبرْتُمْ فَفريقًا كَذَّبَةُم وَفرَيقًا تَقُتُلُون أقدد آتَيْن موسَلكِتابََ وَقََّّينَا مِنْ بَعْه بعُوسُل وَآتَيْن عِسَابِنَ مريَمَ الْبَجّناتِ وَإَّدِنهُ بِرُوط فَكُل مَا جاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُو أَنْ قُسُكُم بِمَا لَا تَهُوى أَنْ قُسُكُمْ مستُْتَكْبَغُتُمْ فَفرَيقًا كَذَّبَةُم وَكَيقًا تَقُتُنُون وَقالوا قُلُوبُناَاغُلْف بلَلَّ عَنَهُم الللههُ بِكُفِْهِمْ فَقَرِيلًاَّا يُؤْنِون وَقالوا قُلُ بُناَا غُلْف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 141-فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 142-ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما, معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 124-فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 125-ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما, معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا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 121-بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 122-بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا, أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله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 وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا يَالُونُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ بما بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ مِنْ قبل إن كنتم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 وَقدَدِجَاءكُمْ مُسَابِدَللنَاتِ ثَُّ التَّخَذُمُ الْ العجِثُم التَّخَدُمُ الْجْنَ منِنْ بعدِهِ وَأَنْتُمْ قَالمون وَأَنْتُمْ قَالمونُ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 قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجله بكفرهم قل بيس ما يامركم به ايمانكم بيس ما يامركم به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 قالو ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس الموت إن كنتم صادقين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 ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين 121-ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 119-ولتجدنهم أحرص الناس على وَمِنَ ومن الذين أشرقوا 110-يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 111-وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 112-والله بصير بما يعملون 113-قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللَّهِ, بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 ان الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وورسله وجبريل وميكال فان الله فان الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وَمَن سُلِيَ وَجَبِرَ لَوَمِكَ لَفَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إليك آيات بينات 124-وما بِهَا بها إلا الفاسخون 125-ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسخون 126-أوألما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل لا يؤمنون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 مصدّقُ لِمَا معهُم نَبَذَ فرَريق مِن الذي نَأود الْ الكِتابَ كِتابَ الله كِتابَ الله وَر أَظورٍ كَأَهُم لا يَععلمون وَلََّا جَ أَم رَسُون مِنَّ إِذِ الللههِ مُصدَدِّقُ لِم معهُ مصدِّقُ لِمَا معهُم نبَذَ فرَريق مِنَ الذيذ نَأُود الْ الكِتابَ كِتابَ الله كِتابَ الله وَر ظورٍ كَأَهُم لا يَععلمون وَلََّا جَ أَمْ رَسُول مِن عِنذِ اللَّهِ مُصددِّقُ لِمَا معهُ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 وَما أُنزِن على المَلككي بِبابِلَهَووتَ وَمَعود وَماَا يُعلمّمانِ مِنْ أحدَد حتى يَقول إِما نَحْنُ فِتنن حتى يَقول إِما نَحْنُ فتْنَة فَلا تَكفُ فيتعلمونَ منِنْهُ ما يُفَِقونَ بهِهِ بَيْن الموْءِ وَزَوجه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 والاتَّبعُ ما تَتُْ الشياطين علىلَ فيِ سُلَمانَ وما كَفعسُ رمان وََِّ الشَّياطين كَفَ يعلممونَّا سَّحرَ وَما أُزِن على الملَينِ بباب وَما أُنزِنَ على الملكين ببابِلَ هَوتَ وَمعود وَما, وما يعلممان منْ أحد حتى يَقول إِماَا نَحْنُ فِدن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 ولا قد علموا لمن اشتروا ما لن في الاخره من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تاتى الشياطين على ملوك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين تفرون يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب وَما أُنزِن على المَلَكينِ بِبابِلَ هَووتَ وَمَعود وَماَا يُعلمّمانِ مِنْ أحدَد حتى يَقول إِما نَحْنُ فِتن حتى يَقول إِماَا نَحْنُ فتْنَة فَلا تَكفُ فيتعلمونَ منِنْهُ ما يُفَِقونَ بهِهِ بَيْن الموْءِ وَزَوده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 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَمَثُوبَةٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَمَثُوبَةٍ مِنْ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 يا ايها لا تقولوا راعنا واقولوا انفرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا واقولوا انفرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم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 129-أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 120-ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم, أن ينزل عليكم من خير من ربكم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 ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او الله على كل شيء قدير ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير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 كُفارًا حَسَدًا مِن عِذ أَنفُسٍ حَسَدًا م مننْ عِذ أَنفُسِهِم مِن بعد مَا تَبَيّ نَ لَهُم الحَقّى فَعْفُ وَصصففَح حتى يأتيَ اللههُ بأَممرهِ إِ اللعَ ل كُّ شيءَيءٍ قَدِي وَدَثٌِ مِنْ أَهْلِ الكِتابابِ لَ يرّونَكُ مِن بعد إمكُم كُفام. كُفارًا حَسَدًا مِن عِذِ أَنفُسِم حَسَدًا منِنْ عذِ أَنفُسِهِم مِنْ بعد مَا تَبَيّ نَ لَهُم الحَقّى فَعْف وصفَح حتىَ يأتَ اللهَّ بأَمْرِ إِ الل عَلَ كُ شيءَيء قَدِي وَد كثٌِ مِنْ أَهْلِ الْ الكتابابِ لَ يرّونَكُمْ مِن بعد إمانكُم كُفام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 248 الله horse или иная, cover all the love you for are designed for your presence, الله matter whether you'll find it in Allah. 259- Loop Radiism book 1-�ル型 offer and offer you 124-إن الله بما تعملون بصير 125-وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا 126-تلك أمانيهم قل هاتوا قرهانكم إن كنتم صادقين 127-وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم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 فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَرَاهُمْ يَحْزَنُونَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَرَاهُمْ يَحْزَنُونَ بَلَنَن أَسْلَمَ وَجْهَنُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَرَهُمْ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ فَرَهُمْ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَرَاهُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى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 وَقالَات النَّصَارَ ليسسَة يَبُود على شيءَيْء وَهُمْ يثلُونَكِتاباب كَذَلِكَ قَا الذينَ لا يَعْونَ مِمثلْ قَهِم فَلَّ يحُمُ بَيْنهُم يَوْمَ الْ القِيامَ يَوْمَ القَامَةِ فِي مَا كانوا فِي يَاقْتَلِفُون وَمَنْ أَبْلَمُ مِ مَّ نَعَنَساجِد الللهَِّ أَ يُكَرَ فِي َسُْهُ وَسَعَافِي خَرَابِهَا 124- أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 125- لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 126- ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَقال التَّخَدَ وَْ وَلَدًا سُبحانَ سُبحانهُ بَلهُ بل مَا في السماوات له سبحانه سبحانه بل له مَا في السَّنَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَ قتُ 124-وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قال كون 125-بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 126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 126 قَالَ قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 127-وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 128-كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت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 124-ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 125-ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا اتبعتا اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل انه هدى الله هو الهدى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 111-ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 112-الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق, يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 113-الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني على العالمين يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين وَاتَّقُوا يَومَ لا تَجزينَفْسٌن عن نَفْس شَيْئ وَلَا يُقبلَلوا مِنْهَا عَدلُ وَلاَا تَم فَهاَا شَفَع وَلَا, ولا يُقبلَل مِنْهَا عَدلوا وَلاَا تَم فَها وَلَا يُقبلَلُ مِنْهَا عَدلوا وَلاَم فَرهَا شَفَعَة وَلَهم ي صرون اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون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 وَإِذِ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 122-وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما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 قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضربه الى عذاب النار ثم اضربه الى عذاب النار وبئس المصير واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم مَن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى 121-وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من مَنْ آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر 122-قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار ثُمَّ أَخْضَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا, وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 149- ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتنوا عليهم آياتك يَيتلُ عَلَْهِمْ آياتِكَ وَيُعلمِمهُم الْ الكِتابَ والالْحكممَةَ وَيزَكهِمْ إنِكَ أَتَ العزيزُ الحَكم رَبنَا وَبعثْ فيهمْ رَسُولًا مِهُم يَيتْل عَلَهِمْ آياتِك يَتللُ عَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعلممهُم الكِتابَ والالْحكممَةَ وَيُزَكهمْ إنكأَتَ العزيز الحكم.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 وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ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 قَا لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ قَا أسْلَمْتُنِ رَبِّ الْ العالملَمِين وَصَّالِهَا إذْرَهِي مُبَنِيهِ وَيَعْقُوب يَابَنِي يا بَنِيَ إَِّ اللَّهَ صطَفَلَكُ مُدّين فَلَا تَموتَُّ إِلَّا وَأَنتُم مُسمُون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 129-فلا تموتن إلا وأنتم 129-أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعديه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الههك واله ابايك ابراهيم ابراهيم واسماعيل واسحاق الاههم واحدا الاههم واحدا ونحن له مسلمون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 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَتِلْكَ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 124-قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 125-قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما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 124-فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 125-فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِلغَةَ اللَّهِ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِلغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صِلغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِلغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صِلغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِلغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ الَّذِينَ أُنْذِرُوا مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كانوا, كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 110-أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارى 121-قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 122-تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.